كل ما مرتها الله هو حياني ولا عني تخلّى أذن عن في هوا خلي ليالي علشان على شان على غيرات علّى اشيري كل ما مرتي هو حياني ولا عني Yeah.